إن الشيطان للإنسان عدو مبيد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 أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون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 ولمّا بلغ أسدَهُ آتيناه حكمًا وعلمًا وكذالك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله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 فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قَدَّمْنَ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كِيدَكُنَّ إِنَّ كِيدَكُنَّ عَظِيبٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا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 فَلَمَّا سَمِعْتُ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِنَّ وَاعْتَذَرْتُ لَهُنَّ مُتَّكَئًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا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 يحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نب ناب تأويله إننا من المحسن قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذالكم مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله و هو بالاخرة هم كافرون واتبعت ملة ابائي ابراهيم و ويعقوب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 سَمِيتُمُهَا أَنْتُمْ وَأَبَاكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاً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 وضي الامر الذي فيه استفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضع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 أنتم لرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالم وقال الذي نجا منهما ودك بعد أمم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون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 وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاساله ما بال نسوه فاساله ما بال نسوة لات قدطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم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 قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل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 موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قَالُوا إِنَّكَ لَتَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوكَ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ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 قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فَلَمَّا استيأسوا منه خلصوا نجياً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 وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّ لَصَادِقُ الْقَالَ فَلْسَوَلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِ بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونِي حَرِضًا أَوْ تَكُونِي مِنَ الْهَالِكِينَ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 وأتوني بأهلكم أجمعين، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف، فلو لا أن تفندون، قالوا تَالَ الله إنك لفي ضلالك القديم.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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دَخَلُوا مِصرَ إِنَّا أَلْلَّهُ آمِنِي وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُو لَهُ سُجَّدًا